يقول السائل ما حكم من قام بفعل كبير من الكبائر كالزنا في دولة لا تحكم بشرع الله وكيف يقام عليه الحد المحرمات محرمات في كل مكان الزنا لا يباح في أرض يحكم أهلها شريعة الله كما لا يباخ في أرض لا يحكم فيها شرع الله فإن كل مسلم مخاطب بأحكام الإسلام لكن ابتلي بفاحشة من هذه الفواحش ولم يقم عليه حد وكان مستورا فليستتر بستر الله وليكثر من الاعمال الصالحة يجب على كل مسلم ان يرضى بحكم الله ويجب على كل ولي من ولاة المسلمين ان يقيم حدود الله على عذاد الله واذا اقيمت الحدود ونفت الأحكام الشريعة في كل مجال من مجالات الحياة حازت الأمة السعادة وأدركت أسباب العز والله على كل شيء قديرنا